ala wala fo amar jaladika wala zumar jaladika wala sarbal wala zumar jaladika bin bu'd shaftat صاحت السجاد وينك بنشدك يا عمي شنو هذا العلم مرفوع اشوفه من بعيد قال هذا العلم عبه اظن قبر الشهد بنشد الملا وينها الفلا في كربلة وهلت الدمعة جرية على الخد هاملة ونادت السجاد شنه اسم هذي البلة قال هيا عم ترحنا نذن كربلة قال هيا عم ترحنا نذن كربلة آني معلنة منها كربلة يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء يا زمر جل كربلاء يا زمر جل عرض عبان زقو يا وقع من العالم بحال ارض بحاول ابن ولا واحد سلام بحال ارض حر هالأرض ما ظلت أطفال ولا ظلت حرام بحالأرض فيها أخويا الصدر منا نهشب ها ذكار بنيت يا هلو هليت من هالمدامع مطره وانا قبر حسن قل لي يا ابن خير الورى جيت خبر يا عزيزي عليا والشراب شافت فوق القبر طاحت تشم التراب روحنا حناء وروحي مرمرة الكربلة والكوفة والشام ريحت منكسرة وهذا راسك جبت ويا يسامحني ترى كلها قط يا اخويا بحصة متكسرة كلها قط يا اخويا بحصة متكسرة هذي كربلة فوز مرجلة مرجلة وباقلك يا تربة يفسان طعيب الواريش يوم القيامة الجنة مكتوبة الزواريش يقول ابدا فلا يتحاسب من يندفن بجواريش لو ايش اكرام لي اللي بتربتيش اتعفر يتخدن يقول بغداد فيها روضة وبرض المدينة روض روضه ولا بلد نزله هي الا وفيه روضه يا كربلا وانت عليهم في هي